قُلْ نَعَمْ يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ عَذَابٌ وَإِنَّمَا أَنْتَ تَتَّخِذُ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَسَيَعْلَمُ سِرَّهُ وَنَبْأَهُ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 ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجد لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا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 سيدونا في الارض فهل نجعل لك خرجا الا ان تجعل بيننا وبينهم سدا طالماك كَفِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِنِّي بِقُوَّةٍ أَجْلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا فُخُّوا حَتَّى إِذَا جَعَلَ نَارًا قَالَ آتُونِي إِفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَنَ اسْتَطَاعَ أَن يَضْرِبَهُ وَمَنِ اسْتَطَاعَ لَهُ نُقَبًا